الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب خالدون اولئك اصحاب النار فيها خالدون